فصل في وقاره صلى الله عليه وآله وسلم وصمته وتؤادته ومرؤته وحسنه هديه وأما وقاره صلى الله عليه وآله وسلم وصمته وتؤادته ومرؤته وحسن هديه فحدثنا أبو علي الجياني الحافظ إجازةً وعارضت بكتابه قال حدثنا أبو العباس الدلائي الدلائي أبو العباس الدلائي أبو العباس الدلائي أخبرنا أبو ذر الهروي أخبرنا أبو عبد الله الوراق حدثنا اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن سلام حدثنا حجاج بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب سمعت خارجة بن زيد يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه وروى أبو سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المجلس يحتب بيديه وكذلك كان أكثر جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم محتبيا وعن جابر ابن سمرة أنه تربع وربما جلس القرف صاء وهو في حديث قيلته وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة يعرض عمن تكلم بغير جميل وكان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير وكان ضحك أصحابي عند التبسم توقيرا له وابتداءاً به مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير وفي صفته يخطو تكفؤاً ويمشي هونا كأنما ينحط من صببٍ ففي الحديث الآخر إذا مشى مشى مجتمعا يعرف في مشيته أنه غير غارض ولا وكل أي غير ضجر ولا كسلان وقال عبد الله بن مسعود إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو الترسيل قال ابن أبي هالة كان سكوت على أربع على الحلم والحذر والتقدير والتفكر قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعملهما كثيرا ويحض عليهما ويقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ومن مرؤته صلى الله عليه وسلم ناهيه عن النفخ في الطعام والشراب والأمر بالأكل مما يلي والأمر بالسواك وإنقاء البراجم والرواجب واستعمال خصال الفطرة فصل في زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأما زهده في الدنيا فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي وحسبك من, من تقلله منها ويراضي عن زهرتها وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ودره مرهونة عند يهودي في نفقة عياله وهو يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا حدثنا سفيان بن العاص والحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التميمي قالوا حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجرودي حدثنا ابن سفيان حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسور عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام انتباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله وفي رواية أخرى من خبز شعير يومين متواليين ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال وفي رواية أخرى ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله تعالى وقالت عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا وفي حديث عمر بن الحارث ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة قالت عائشة ولقد مات وما في بيت شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي وقال لي إني عرض علي أن تجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك في حديث آخر إن جبريل عليه السلام نزل عليه فقال له إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون, وتكون معك حيثما ما كنت فأطرق ساعة ثم قال يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها من لا عقل له فقال له جبريل ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت وعن عائشة قالت إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا هو إلا التمر والماء وعن عبد الرحمن بن عوف هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير وعن عائشة وأبي أمامة وابن عباس قال ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يبيت وهو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء وعن أنس ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة سكر سكر ولا خبز له مرقق ولا رأى شاة سميطا قط وعن عائشة بنت أبي بكر إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف وعن حفصة قالت كان في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مصحا نثنيه ثنيتين فينام عليه فتنيناه ليلة بأربع فلما أصبح قال ما فرشتم, ما فرشتم لي ليلة فذكرنا ذلك له فقال ردوه بحاله فإن وطاءته منعتني ليلة صلاتي وكان صلى الله عليه وسلم ينام أحيانا على سرير مرمول بشريط حتى يؤثر في جنبه وعن عائشة قالت لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط ولم, يبت ولم يبث شكوى إلى أحد وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى وإن كان لا يضل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرضي وثمارها ورغد ورغد عيشها وثمارها ورغد عيشها ولقد كنت أبكي رحمة الله مما أرى به وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك فيقول يا عيشة مالي وللدنيا إخوان من أهل العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي قالت فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فصل في خوفه صلى الله عليه وسلم من ربه وطاعته له وشدة عبادته وأما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه ولذاك قال فيما حدثناه أبو محمد ابن عتاب قراءة مني عليه قال حدثنا أبو القاسم الطرابدسي حدثنا أبو الحسن, أبو الحسن, أبو الحسن القابسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا أبو عبد الله الفربري حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا زاد في رواتنا على أبي عيسى الترمذي رفعوا إلى أبي ذر إن إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأطى ما فيها موضع أربع إصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذبتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم من الصعودات تجرون إلى الله لوددت أني شجرة تعضد روي هذا الكلام ووددت أني شجرة تعضد من قول أبي ذر نفسه وهو أصحه وفي حديث المغيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدماه فقيل له أتكلفوا هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة وقالت عائشة كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة وأيكم يطيق ما كان يطيق وقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ونحو عن ابن عباس وأم سلمة وأناس وقال كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما وقال عوف بن مالك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآيات عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة ثم سجد وقال مثل ذلك ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك وعن حذيفة مثله وقال سجد نحوا من قيامه وجلس بين السجدتين نحوا منه وقال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وعن عائشة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآية من القرآن ليلة وعن عبد الله بن الشخير أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفي أزيز كأزيز المرجل وقال ابن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزاني دائما الفكرة ليست له راحة وقال صلى الله عليه وآله وسلم إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة وروي سبعين مرة وعن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر رداءي والرضا غنيمتي والفقر فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة وفي حديث آخر وثمرة فؤالي في ذكره وغمي لأجل, وغمي لأجل أمتي وشوقي إلى ربي فصل في صفات الأنبياء والرسل من كمال الخلق وحسن الخلق وشرف النسب قال المؤلف رحمه الله علم وفقنا الله وإياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق وجميع المحاسن هي هذه الصفة لأنها صفات الكمال والكمال والتمام البشري والفضل الجميع لهم صلوات الله عليهم إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات ولكن فضل الله بعضهم على بعض قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر قال آخر الحديث على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم طوله ستون ذراعا في السماء وفي حديث أبيه ريرة رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب رجل أقنى كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة كثير خيلان الوجه أحمر كأنما خرج من دماس، وفي حديث آخر مبطن مثل السيف قال وأنا أشبه ولدي إبراهيم به وقال في حديث آخر في صفة موسى كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال وفي حديث أبي ريرة عنه صلى الله عليه وسلم ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا إلا في ذروة من قومه ويروى في ثروة أي كثرة ومنعة وحكى الترمذي عن قتادته ورواه الدار قطني من حديث قتادة عن أنس ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا وفي حديثه رقل وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم دون نسب وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها وقال تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وقال إن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وقال إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال في نوح إنه كان عبدا شكورا وقال إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم عفوا إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موسى رجلا حييا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياءا وقال تعالى عنه فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وقال في وصف جماعة منهم إني لكم رسول أمين وقال إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال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 فوصفهم بأوصاف جمة من الصلاح والهدا والاجتباء والحكم والنبوة وقال فبشرناه بغلام عليم وحليم ولقد وقال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال في إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقال في موسى إنه كان مخلصا وفي سليمان نعم العبد إنه أواب وقال واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عندنا لَمِنَا الْمُصْطَفَيْنَا الْأَخْيَارِ وفي داود إنه أواب ثم قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وقال عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وفي موسى ستجدني إن شاء الله صابرا وقال تعالى عن شعيب عليه السلام ستجدني إن شاء الله من الصالحين وقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وقال ولوطا آتناه حكما وعلما وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قال سفيان هو الحزن الدائم في آية كثيرة ذكر فيها من خصالهم ومحاسن أخلاقهم الدالة على كمالهم وجاء من ذلك في الأحاديث كثير كقوله إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وفي حديث أنس وفي حديث أنس وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وروي أن سليمان كان مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى وكان يطعم الناس لذائذ الأطعمة ويأكل خبز الشعير وأوحى الله إليه يا رأس العابدين هو ابن محجة الزاهدين وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ويمضي وقيل ليوسف ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائعة وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ولا يأكل إلا من عمل يده قال الله تعالى وألن له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وكان سأل ربه أن يرزقه عملا بيده يغنيه عن بيت المال وقال صلى الله عليه وآله وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما وكان يلبس الصوفة ويفترش الشعر، ويأكل خبز الشعير بالمنح والرماد، ويمزج شرابه بالدموع، ولم يرى ضاحكا بعد الخطيئة، ولا شاخصا ببصري إلى السماء، حياء من ربه، ولم يزل باكيا حياته كلها، وقيل بكى حتى نبت العشب من دموعه، وحتى تخذت الدموع في خده أخدودا، وقيل كان يخرج متنكرا يتعرف سيرته، فيستمع الثناء عليه فيزداد تواضعا وقيل العيسى عليه السلام لو اتخذت حمارا قال أنا أكرم على الله من أن يشغلني بحمار وكان يلبس الشعر ويأكل الشجرة ولم يكن له بيت أينما أدركه النوم ناما وكان حب الأسماء إليه أن يقال له مسكين وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدينة كانت ترى خضرة البقل في بطنه من الهزال وقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدوا بالفقر والقمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم وقال عيسى عليه السلام لخنزير لقيه اذهب بسلام فقيل له في ذلك فقال أكره أن أعود لساني المنطق بسوء وقال مجاهد كان طعام يحيى العشبة وكان يبكي من خشة الله تعالى حتى اتخذ الدم مجرى في خده وكان يأكل مع الوحش لألا يخالط الناس وحكى الطبري عن وهب أن موسى كان يستظل بعريش ويأكل في نقرة من حجر ويكرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تكرع الدابة تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلامه وأخبارهم في هذا كله مصطورة وصفات في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصور والشمائل معروفة مشهورة فلا نطول بها ولا نلتفت إلى ما نجده في كتب بعض جهلة المؤرخين والمفسرين مما يخالف هذا فصل في حديث هند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب في شمائله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله قد أتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة وأريناك صحتها له صلى الله عليه وآله وسلم وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع والأمر أوسع فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد تنقطع دون نفاده الأدلاء وبحر علم خصائصه خصا... بحر علم خصائصه زاخر لا تكدره الدلاء ولكن أتينا فيه بالمعروف مما أكثر أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات واقتصرنا في ذلك بقل من كل وغيض من فيض ورأينا أن نقتم هذه الفصول بحديث الحسن عن, عن ابن أبي هالة لجمعه من شمائنه وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله بقراءة عليه سنة ثمان وخمس وخمسمائة قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي قرأت عليه أخبركم الفقيه الأديب أبو أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن الحسن النسابوري والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن الحسن المحمدلي والقاضي أبو علي الحسن ابن علي بن جعفر الوخشجي قال وحدثنا أبو القاسم علي بن أحمد ابن علي بن علي بن أحمد ابن محمد ابن الحسن الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كلي بن الشاشي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن سورة الحافظ قال حدثنا سفيان بن واكيع حدثنا جميع جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن عن ابن لابي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالته قال القاضي أبو علي رحمه الله وقرأت على الشيخ أبي الطاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن خذاداذ خذا الكرجي الباقلاني قال وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن ابن خيرو خيرونة قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد ابن إبراهيم بن الحسن بن محمد ابن شاذانة ابن حرب ابن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد ابن يحيى بن الحسني ابن جعفر ابن عبيد الله ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي قال حدثنا إسماعيل بن محمد ابن إسحاق ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب قال حدثني علي ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن أخيه موسى ابن جعفر عن جعفر ابن محمد عن أبيه محمد ابن علي عن علي ابن الحسين قال قال الحسن ابن علي واللفظ لهذا السند سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان وصافا وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقا وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وف إذا هو وفره أزهر اللوني واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقن الغرنين له نور يعلوه ويحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية أدعج سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مشيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللب اللبة والسرة بشعر يجري الخط عاري الثديين ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف سبط القصب خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال تقلعا ويخطو تكف تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشة إذا مشى أنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره ملاحظته يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام قلت صف لي منطقه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحت ولا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختم بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير دمثا ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم شيئا ولم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفي كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمين عفوا فضرب بإبهامه اليمين راحته اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام قال الحسن فكتمتها الحسين بن علي زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان دخوله لنفسه مأدونا له في ذلك فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله تعالى وجزءاً لأهله، وجزءاً لنفسه، ثم جزء جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة، ولا يدخر عنهم شيئاً، فكان من سيرتي في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، منهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم، ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألتي عنهم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائبة وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته فإنه من أبلغ سلطانا حاجة, حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره وقال في حديث سفيان بن وكيع يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني فقهاء قلت فأخبرني عن مخرجي كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد مشره وخلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة فسألت عن مجلسي عما كان يصنع فيه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جلسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه, عنه من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى وفي رواية الأخرى صاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته, فلتاته هذه الكلمة من غير الروايتين يتعاطفون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبيرة ويرحمون الصغيرة ويرفدون ذا الحاجة ويرحمون الغريب فسألت عن سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤس منه قد ترك نفسه من ثلاث الرياء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير وإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث من تكلم عنده أنصط له حتى يفرغ حديثهم حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفة في المنطق ويقول إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع وزاد الآخر قلت كيف كان سكوت صلى الله عليه وسلم؟ قال كان سكت على أربع على الحلم والحذر والتقدير والتفكر فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع من الناس وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى وجمع له الحلم صلى الله عليه وسلم في الصبر فكان لا يغضبه شيء يستفزه وجمع له في الحذر أربع أخذه بالحسن ليقتدى به وتركوا القبيحة لينتهى عنه واجتهاد الرأي بما أصلح أمته والقيام لهم بما جمع لهم من أمر الدنيا والآخرة انتهى الوصف بحمد الله وعونه تعالى فصل في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله قوله المشذب أي البائن الطول في نحافة وهو مثل قوله في الحديث الآخر ليس بالطويل الممغيط والشعر الرجل الذي كأنه مشط فتكسر قليلا ليس بسبط ولا جعد والعقيقة شعر الرأس أراد إذا فرقت من ذات نفسها فرقها وإلا تركها معقوصة ويروى عقيصته وأزهر اللون نيره وقيل أزهر حسن ومنه زهرة الحياة الدنيا أي زينتها وهذا كما قال في الحديث الآخر ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم والأمهق والناصع البياض والآدم الأسمر اللون ومثل في الحديث الآخر أبيض مشرب, مشرب أي فيه حمرة والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعري والأقنى السائل الأنفي المرتفع وسطه والأشم والأشم الطويل قصبة الأنف والقرن اتصال شعر الحاجبين وضده البلج ووقع في حديث أم معبد وصفه بالقرن والأدعج الشديد سواد الحدقة وفي الحديث الآخر أشكل العين وأشجر العين عفوا وأسجر وأسجر العين وهو الذي في بياضها حمرة والضليع الواسع والشنب رونق الأسنان وماءها وقيل رقتها وتحذير فيها وتحزيز عفوا وتحزيز فيها كما يجر في أسنان الشباب والفلج فرق فرق بين الثنايا ودقيق المسروبة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة بادن ذو لحم ومتماسك معتدل الخلق يمسك بعضه بعضا مثل قولي في الحديث الآخر لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم أي ليس بمسترخ اللحم والمكلثم القصير الذقني وسواء البطن والصدر أي مستويهما ومشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال وهو أحد معاني أشاح أي أنه كان بادي الصر ولم يكن في صر قعس قاعس وهو تطامن فيه وبه يتضح قوله قبل سواء البطن والصدر أي ليس بمتقاعس الصر ولا مفاضي البطن ولعل لفظة مسيح بالسين وفتح الميم بمعنى عريض كما وقع في الرواية الأخرى وحكاو ابن دريد والكراديس رؤوس العظام وهو مثل قولي في الحديث الآخر جليل المشاش والكتدي والمشاش رؤوس المناكب والكتد مجتمع الكتفين وشثن الكفين والقدمين لحيمهما والزندان عظماء الذراعين وسائل الأطراف أي طويل الأصابع وذكر ابن الأنباري أنه رؤيا سائل الأطراف وقال ساين بالنون قال وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية لها وأما الروايات الأخرى وسائر الأطراف فإشارة إلى فخامة جوارحه كما وقعت مفصلة في الحديث ورحب الراحة أي واسعها وقيل النبي عن سعة العطاء والجود وخمصان الأخمصيني أي متجاف أخمص القدم وهو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط القدم مسيح القدمين أي أملسهما ولهذا قال ينبو عنهما الماء وفي حديث أبي هريرة خلاف هذا قال فيه إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين وبه قالوا سمي المسيح عيسى بن مريم أي إنه لم يكن له أخمص وقيل مسيح لا لحم عليهما وهذا أيضا يخالف قوله شثن القدمين والتقلع ورفع رجلين بقوه والتكفؤ الميل إلى سنن المشي وقصده والهون الرفق والوقار والذريع الواسع الخطوي أي إن مشيه كان يرفع فيه رجليه بسرعة ويمد خطوة خلاف مشة المختال ويقصد سمته وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة كما قال كأنما ينحط من صبب وقول يفتتح الكلام واختمه بأشداقه أي لسعة فمه والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم ما لو وانقبض وحب الغمام البرد وقوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للعامة وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة ويدخلون روادا أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده ولا تفرقون إلا عن ذواق قيل عن علم يتعلمونه ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكتر والعتاد العدة والشيء الحاضر المعد والموازرة المعاونة وقوله لا يطين الأماكن أي لا يتخذ لمصلاه موضعا معلوما وقد ورد النهي عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث وصابره أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرنا فيه بسوء ولا تنثى فلتاته أي لا يتحدث بها أي لم تكن فيه فلتة وإن كان من أحد سترت ويرفدون أي يعينون والسخاب الكثير الصياحي وقولوا ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ قيل مقتصد في ثنائه ومدحه وقيل إلا من مسلم وقيل إلا من مكافئ على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم له ويستفزه يستخفه وفي حديث آخر في وصفه منهوس العقب أي قليل لحمها وأهدب الأشفار أي طويل شعرها انتهى والله حسبنا الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربي ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته عليه الصلاة والسلام لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الخلق عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفا وأعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصل الفصل الأول فيما ورد بذكر مكانتي عند ربه والاستفاء ورفعة الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن, بن أحمد العدل إذنا بلفظه قال حدثنا أبو الحسن الفرغاني حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر ابن يعقوب عن أبيها قال حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيا هو ابن اسماعيلة ابن إسماعيل عن يحيى الحماني حدثنا قيس عن الأعمش عن عباية ابن ربعي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما فذلك قوله تعالى وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة وذلك قوله يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ش وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأنا أتقى ولا لأدم وأكرمهم على الله ولا فخرة ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا وذلك قول تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ومن حديث أنس أنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخرة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهم أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرة وعن عائشة وعنه عليه السلام أثاني جبريل فقال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به فاستصعب عليه وقاله جبريل بمحمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض عرقا فما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض عرقا وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض وجعلني في صلب نوح في السفينة وقذف بي في النار في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط وإلى هذا أشار العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه بقوله من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغط ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدى طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت الشراقة الأرض وضاءت بنورك كالأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق في أبيات أخرى وروا عنه صلى الله عليه وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو ريرة وجابر ابن عبد الله أنه قال وطيت خمسا وفي بعضها ستا لم يعطهن نبي قبلي يُصِرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت يا الأرض مسجد وطهورة وأيما رجل من أمة أركته الصلاة فليصلي وحِلَّت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي وبوعدت إلى الناس كافة ووطيت الشفاعة وفي رواية بدل هذه الكلمة وقيل لي سل تعطى وفي رواية أخرى وعرض علي على علي أمة فلم يخفى علي التابع من المتبوع وفي رواية بعث إلى الأحمر والأسود وقيل السود العرب لأن الغالب على ألوانهم الأدمة فهم من السود والحمر العجم وقيل البيض والسود من الأمم وقيل الحمر الإنس والسود الجن وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم وبين أن نائم إذ بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي وفي رواية عنه وختم بي النبيون وعن عقبة بن عامر إنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكنني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وعن عبد الله بن عمري أن عبد عمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي. وتيت جامع الكلم وخواتمه. وعلمت خزنة النار وحملة العرش. وعن ابن عمر وعدت بين يدي الساعة. ومن رواية ابن وهب. أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى سأل يا محمد فقلت ما أسأل يا ربي اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما واصطفيت نوحا وعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فقال الله تعالى ما أعطيتك خير من ذلك أعطيتك الكوثر وجعلت اسمك مع اسمي يناد به في جوف السماء وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأنت تمشي في الناس معفورا لك ولم أصنع ذلك لأحد قبلك وجعلت قلوب أمتك مصاحفها وخبأت لك شفاعتك ولم أخبئ لنبي غيرك وفي حديث آخر رواه هذيفة بشرني يعني ربه أول من يدخل الجنة معي من أمتي سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا ليس عليهم حساب وأعطاني أن تجوع, تجوع أمتي ولا تغلب هل لا تجوع أمتي ولا تغلب وأعطاني النصر والغزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا وطيب لي ولأمتي المغانمة وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة معنى هذا عند المحققين بقاء معجزات مبقية الدنيا وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها إلا الحاضر لها ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن عيانا لا خبر إلى يوم القيامة وفي كلام يطول وهذا نخ نخبته وهذا نخبته وقد بسطنا القول فيه وفيما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات وعن علي رضي الله عنه كل نبي أعطى سبعة نجباء من أمته وأعطى نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نجيبا منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد حبس عن مكة الفيلة وصلت عليها رسوله والمؤمنين وإنه لم تحل لأحد بعدي وإنها لم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وعن العرباض بن سارية سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وعيدة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم وعن ابن عباس قال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء صلى الله عليه عليهم قالوا فما فضل على أهل السماء قال إن الله تعالى قال لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا فما فضل على الأنبياء قال إن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بليسان قومه ليبين لهم وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس وحتى عفواً وعن خالد بن معدان أن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك وقلوا ينحوه عن أبي ذرن وشداد ابن أوس وأنس ابن مالك فقال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم يعني قوله ربنا وبعتيهم رسولا منهم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام واستردعت في بني سعد بن بكر فبين أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذ جاءني رجلان عليهم ثياب بيض وفي حديث آخر ثلاثة رجال بطست من ذهب مملوعة ثلجة فأخذاني فشقا بطني قال في غير هذا الحديث من نحري إلى مراق بطني ثم استخرجا من قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج. حتى أنقياه قال في حديث آخر ثم تناول حلوم شيئا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه فختم به قلبي فامتلأ إيمانا حكمة ثم عاله مكانه وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم وفي رواة إن جبريل قال قلب وكيع أي شديد في عيناني تبصراني وأذناني تسمعاني ثم قال أحنوم لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني فرجحتهم ثم قال زين بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال دعه عنك فلو وزنته بأمتي لوزنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في الحديث الآخر ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني ثم قالوا يا حبيب لم ترع إنك لو تر ما يراد بك من الخير لقرت عيناك وفي بقية هذا الحديث من قولهم ما أكرمك على الله إن الله معك وملائكته قال في حديث أبي ذر فما هو إلا أن وليا عني وكأنما أرى الأمر معاينة وحكى أبو محمد مكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معساتي قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي ويروى تقبل توبتي وقاله الله من أين عرفت محمدا قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويروى محمد عبدي ورسولي فعلمت أنه أكرم خرطك عليك فتاب الله عليه وغفر له وهذا عند قائله تأويل قوله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه وفي رواة الآجري قال فقال آدم لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاهما خلقتك قال وكان آدم يكنى بأبي محمد وقيل بأبي البشر وروي عن سريج بن يونس أنه قال إن لله ملائكة سياحينة عيادتها كل دار فيها أحمد أو محمد إكراما من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وروى ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله أيته بعلي وفي التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما قال لوح من ذهب فيه مكتوب عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك عجبا لمن يرى الدنيا وتقلب بأهلها كيف يطمئن إليها أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي وعن ابن عباس على باب الجنة مكتوب إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله لا أعذب من قالها وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب محمد تقي مصلح وسيد أمين وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولود ولد على أحد جنبيه مكتوب شاد مولودا ولد على أحد جنبيه مكتوب لا إله إلا الله وعلى الآخر مكتوب محمد رسول الله وذكر الإخباريون أن ببلار الهند وردا أحمر مكتوبا عليه بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليذكر الجنة لكرامة اسمه عليه السلام وروى ابن القاسم في سماعه وابن وهب في جامعه عن قال سمعت أهل مكة يقولون ما من بيت في اسم محمد صلى الله عليه وسلم إلا نما ورزقوه وعنوا عليه السلام ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة وعن عبد الله بن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار من أقلب محمد عليه السلام فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته وحكى النقاش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت وما كان لكم أن تؤدوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيمة قام خطيبا وقال يا مشرى الإيمان إن الله تعالى فضلني عليكم تفضيلا وفضل نسائي على نسائكم تفضيلا